بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ودارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن ثار على نهجه إلهي الدين أما ذلك فقد شرع المصلف رحمه الله في هذا الحقن في ديان جملة من الأحكام والمفائل التي تتعلق للتصرف في الشيء المنصوف لخلقه مع غيره سواء كان ذلك الغير ينتصج عن المرصوب أو كان ينتجج معه حتى يصور كالشيء الواحد ومن هذه العلماء رحمهم الله أنهم إذا بيناوا أحكام الغصوبات أن يبينوا حقف هذه المسألة لأن هناك غصبا يترث على حاله مرصوبا يترث على حاله وهناك مرصوب يتصرف فيه تغاقه وهذا الخرض العقلي لا بد من بيان شكمه وإذا تصرف فيه إما أن يتصرف في منافع المقصود وقد تقدم بيانه وإما أن يتصرف في ذات المقصود دون إضافة شيء عليه أو مقصد شيء منه وقد تقدم بيانه أن اليوم الحديث عن الخرض بمعنى إضافة شيء في المقصود وإذا خبط بالمغصوب غيره فهناك صورتان الصورة الأولى أن يكون ذلك الغير مما ينفصل عن المغصوب ولا يتصل به بحيث يمكن أن يفصل كل واحد منهما عن الآخر الصورة الثانية أن يكون العكس بحيث ينتج ويختلط حتى يصيرك الشيء واحد ويصعب حينئذ تمييز الشيء المغصوب عما خلط به فأما الصورة الأولى وهي أن يقوم الغاصب بخلط المرصوب بغيره بحيث يمكن التمييز فمن أمخلتها أن يغصب ثم يخلط الثمر بالبر فالبر شيء والثمر شيء وحينئذ لا إخلال في تمكن الغاصب من فضل حق المرصوب منه عن حقه هو نقول له يلزمك حينئذ أن تفصل المغصوبة عما خلطته به وترده إلى الطاحب في هذه الحالة إذا خلط المغصوبة بشيء ممكن تنييزه عندها حكمان الحكم الأول أنه مطالب بالتنييز والحكم الثاني وهو متعلق بالحالات الخاصة وهي لا يمكن فيها التنييذ إلا بمشقةٍ وكلفةٍ وأجرةٍ وعمل فإن أن كان التنييذ بأن يقول الغاصل أنا أم يميزهم كرجل اغتصد أردان وخلطه ببر وكان الأول مثلاً نصفا والبر نصفا فشيء يسير يمكن فصله وفصل بعضي عن بعض لكن لو اغتصد مثلاً عشرة آصر من البرد وخلقها بعشرة آصر من البرد هذا يحفظ الله من شقة وعناق وإلى أمن وإلى وقف وإلى جمال نقول تستأجر لن بذلك ويجدم الغاصب بدفع فينا. لماذا لأن الأمر بالشيء أمر بلازم ولما كان كنا مأمورين برب هذا المخصودي إلى صاحبه وتوقف هذا الرد وإدراء جنة غاصلة على استئجار من يقوم به لدمه أن يستأجر وأن يرد الحق إلى الصحيح ولو كان ذلك قيمة مرصوب أو أكثر فلو فرضنا أن تنويذ المرصوب عن أن كل به يكلف مئة وقيمة المرصوب ثمانون يقال أن تنظم بالبسط حتى ولو كانت القيمة أكثر لأنه جناية يد يلزمها وتلزمه بمانوى وكما تقدم معنا في أجرة رفع الشيء المرصوب إلى موافقه الحالة الثانية وهي أن الصورة الثانية هذا بالنسبة للصورة الأولى أن يخلط الشيء المرصوب بما يمكن تنييزه والحكم فيها واضح والسبب في عدم ذكر المصلف رحمه الله بهذه الصورة ظهور الحكم فيها واضحه أما إذا خلط المرصوب بشيء لا يمكن تنييزه عنه هذا يأتي على أحوال ففي بعض الأحوال تكون عين المخصوب موجودا ولكنها تنتجد مع الشيء الذي اختلطت به من جنسها كزيت بزيت وأرز بأرز وبر ببر وتمر بكر من نوع واحد فحينئذ عين المخصوب موجود عين المخصوب موجود ولكن لا نعرف أو لا نتمكن من فصل حق الغاطئ من حق المقصود منه الصورة الثانية أن تكون أن يكون الخلق بشيء ليس من ذلك المقصود كأن يخلط مثل ما ذكر المثمث الدهن بالسويق لتا الدهن بالسويق فحينئذن الدهن الشيء والسويق الشيء لكن حينما خلق مع بعضهنا صار كالشيء واحد وكما اغتصل ثمن وصنع به طعاما وكمنا بتطبع ذهناً من زيت المراحيه فقل به طعاماً أو نحن ذلك في هذه الحالة يكون الحكم مخالفاً للمسألة المولى إذا خلط المغصوب من جنسه كأن يجعل الزيت مع الزيت والأرد مع الأرد والتمر مع التمر فحينئذ إلا أن يكون الشيء الذي أدخله على المغصوب أغلى ثمنا وأجود وإما أن يكون نفله في الجودة والسمن وإما أن يكون أردأا كرجل أخذ من صاعة لترا من زيت الزيتون ووضعه مع نفل آخر من زيت الزيتون إما أن يكون نفله في القيمة والجودة والرداء من نظر واحد قيمتهما واحدة وإما أن يكون أضلى منه وأجود منه الذي يحق غاصب أو يقود حق المنصوب أغلى حق الواقب أغلى فإذا خلطه بمثله وكان بصفة واحدة وثمن واحد فحينئذ قال طائفة من ذلماء يدب على الآفق أم يرد قدر المنصوب فلو قصد صاعا من كمس وخلطه بصاع ثاني نقول له خد هذا المخلوق صاعا واحد وحينئذ يدب السؤال بقى المثل يقوم على أن الغاصب له حق والمقصوب منه له حق وكذلك الحقين مشتري في الصاعين فلو أننا قلنا للصاحب المقصوب خذ الصاعين ضمننا الغاصب ولو قلنا للغاصب خذ الصاعين بقي وصله كما هو وظنه كما هو فالعدل أن يقاب رد إلى صاحب العين المقصوب قدر رأى مقصبتها صاعا أو لترا إذا كان الزيت أو نحوه فإذا رده رد ما يعتبر المعتبر ويقول إننا لم نرد عين المغصوب لأن الذي رد المغصوب ومعه حق الغافر فالجواب أنه رددنا عين المغصوب ورددنا مثله والضمان في الأرض إما إن, أن ترد الشيء المغصوب أو ترد ما هو مثله فلو أنه تصب صاعب وخلطه بصاع آخر وانتجج الصعام اختلط صعام مع بعضهنا اختلط مع بعضهنا فإنه علم لو, لو أنك أخذت صعام من هذا المخلوق وقدر نسبة المرصود النفس فالنصف الثاني يعتبر بمثابة المثلين للمرصود لأنه نثله في الجوجة ونثله في القيمة مستعد خليسه هنا كظهر يقول لك قائل صيب لماذا عدلت إلى المسيح تقول لأنه تعذر العين وتعذر أن نضمن العين فنلزمه بضمان المسيح والشريعة تلزم بالعين في المتاعمة ردها وتلزم بالمسيح إذا تعذر رد العين وهذا هو المذهب الصحيح أنه إذا خلق الصاع بصاع المسيح وجد ضمان الصاع من المخلوق إذا اتفق جودة ورداعة واتفق قيمة فحين إذن يضمن المصاحب الحق بقدر حقه قل ألكم الحال الثاني هناك من العلماء طرعا من يقول يخير الواصل ونقول له أنت بالخيار إن شئت أخذت طاعا من هذا الذي اختلط وإن شئت طالبت بالنثلي من خارج المسلوط ولكن الصحيس ما ذكرنا له أنه يضمن له حقه لأنه إلا يأخذ العين او أخذ وعندنا قاعدة وهي أنه لا يصار إلى البدل متى ما أنكم الرجول إلى العين يعني مدام أننا نرجع إلى العين ولو في منها الشقوق لا يمكن أن ننفق إلى البدل والمثل وهنا لو كنا له أعطه صاعاً مثل الصاع الذي أخذته فإنه يضمن البدل ولا يضمن الذات ولا شك أنك لو ضمنت بعض الذات أصلاً من ضماني أن يكون الضمان خالجاً عن ذات الكلية ولهذه القاعدة ذلك سنظيمه إن شاء الله في قصة حكومة سليمان عليه السلام من عداوب في قضية الغنب حيث إن الله تعالى صوب حكم سليمان لمراعاته لهذه القاعدة طيب الحالة الثانية أن يكون الشيء الذي أدخله على المغصوب أزود من الذي اغتصبه نثاب ذلك لو أخذ أردن وخلطه بأردن أجود وأفضل من الأردن الذي أخذه كأن يكون لها الأردن الذي أخذ أثنين بخمسة والأردن الذي خلطه به من نفس النور ولكن القيم عشرة فحينئذ يكون الخلط بما هو, بما هو أجود وبما هو أغلى ثمن فذا الشكر قال بعض العلماء إذا خلط الأردى أو الدقيقة أو التمر ونحن ذلك بما هو أدود منه ننتقل من إلى المثل فتصبح عين المقصوب لأنه لا يمكن فتصره فحين أنه من قلوب له انتقل إلى المثل ونترك الاثنين للغاصل يعني العين المقصوبة الذي هو الطفاع المقصوب معناه هو أدود منه مما خلط يترك للغاصل ونقول للغاصل فإبحث عن مثل لما ارتفظته وهو صاعي معادي الصاعي الذي اخذته في الصجة والقينة هذا مدى بعد الظلماء وقال بعض العلماء انه يزدم الغاطب بدفع صاعي من المخلوم هذا لفيه فيه الذي له فان أبى فرض على جبال هذا الى رضي المخصوب فاذا أمرنا بذلك يقول ملزمه بأخل صاعب من هذا المخلوق حتى ولو كان أجود وحينئذ يرجى السؤال كيف ملزمه الغاطب لدفع شيء من حقه مع أنه أجود قالوا ألزمناه بدفع الصاعب من هذا المخلوق لأن العين موجودكم فيه حقي الذي اتصب مني وهو الصاعب موجود في الخبر فإذا أزلناه بذفع صاح كان بعض العين مضموناً فيبقى الزائد بقدر الصاح مما يؤخر دون المخلوق وهو ملك لصاحبه لأنه هو الذي تسبب في الخط فتصطح زيادة يستحقها الصاحب الناد لأنها من تصرفات الغاصب التي فيها الأنج والأجوان وقد بينا يعني كأن الغاصب هو الذي جنى على وهو الذي يتحمل نسؤولية مع حمره بالخلق ويده يد عادية لأنها دخلت على مال الغيب ورقب إتلاف ماله بإدخاله مع مال الغيب يتحمل نسؤولية الضرب في النقص الحاصل على ماله ونقول حينئذ يبزنك أن تجفع الصاع ويلبن المقصوب قالوا فلو عن المقصوب هنا السؤال لو قال المقصوب لا أريد وأريد صاعا مثل صاعي من غير المخلوق فهل يطاع ويبدا بضمان النهل قولان للعلماء الصحيح أنه لا يطاع وأنه يبدا بآخر الصاعي مما اغتسب منه يعني من المخلوق السؤال الذي يرد لماذا أنزلنا لأنه تبقى العين وتبقى اليك في القدر الذي سيكون داخل الصاع هذا الموجه والرجه الثاني أنه الأديد وجود الديد والأحرم إنما هو حقه ودياده فكون يقول لا آخذ ليس له موجب شرعي إذا قال لا آخذ نعمل التفريح فلو قال أريد مثلا من خارج صار فيه ضرر على المالك لأنه في هذه الحالة إذا يذهب ويتكلف شراء أبطاع من خارج وحقه مضمون والجود الديد فيه مثل ودياده فليس هناك من مضرمة حتى يقول أريد الغير سيجد هنا إذن إعطاءه من المخلوق الذي هو أجور إذن في حالة السواء وفي حالة الأجر يطالب الغاصب لدفع قدر مال المرصوب سواء الربيا المرصوب منه أو من الهرباء لكن لو كان أردأ لو خلطه بما هو أردأ فقال بعض العلماء لو خلط الزيت بزيت أردأ منه أو الحب, الحب أرضى منه أو نحو ذلك فإننا نقول يضمن له مثل ما أخذ ولا يعطيه من خوفه لأنه في هذه الحالة أكلف كأنه أكلف وكأنه استهلك العلم وقال بعض العلماء يطالب بأخذ الموجود ويضمن له قدر النقص من النال نفسه أو من نفسه وهذا هو الأطواع صحيح في الثلاث صور حكمنا بالضمان من نفس المال وهذا راجح إلى القائد التي ذكرناها أن ننأصل بقاء اليد حتى الدليل على رفعها وتحليلها إلى النسل أو القيمة ما هو الدليل على أننا ننزل المقصود منه لآخر معين ماله سواء كان في حال الجودة أو الرداءة أو حال النسلية الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى مما وقعت قضية داود وسليمان قضية داود وسليمان رجل عند غنم جاءت الغنم في الميل ورأت في مزرعة رجل فأفتدت الزر فاختفنا إلى داود عليه السلام فنظر داود عليه السلام فوجد أن قيمة الغنم أن قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم عند الظرب عن الزرق قيمته مئة قيمتها مئة فحكم عليه السلام بأن صاحب الأرض يملك الغنم وأثبت هذا الحكم من جهة أن صاحب الغنم نالك لها متحمل من مسؤوليته ولكل ما يشاء النظر منها فيما ألزمه لضمان حق صاحبه فحكم بالغنم لصاحب الزرق فلما خرجا من عند جاوب قال السلينا لو كان الأمر إليه لقضيت في هذا بغيره قيل وما تقضي قال أقضي لأن صاحب الغنم يأخذ الزرع الأرض فيعيد زراعتها ويردها كما كانت وأحكم لصاحب الزرع لصاحب الزرع يأخذ الغنم فيحسن بها وينتفع من صوفها حتى يرد له صاحب الغنم أرضه كما كانت فيرفق صاحب الزرع إلى الزرع صاحب الأرض لنا. فالله أثنى على حكم سليمان والسبب لهذا أن داود عليه السلام حكم بأن الأرض تصبح مستحقة لأن الغنم تصبح مستحقة لصاحب الأرض فأخرج ملكية الغنم ونزع يد صاحب الغنم عن الغنم مع أن الغنم ملك له في الأرض فصوب الله حكم سليمان وجعله أصرق وَقَالْ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا عَتِيْنَا حُكْمًا عَلْمًا وهذا يدل على أن العلماء إذا اختلفوا وكل منهم اجتهد بدليل شرعي فإنّا الكل مفهّم من الله وكل الله وكل لا يفرّض عليه ولا يقضح الخلاف ولا يشنّأ ولا ينتقص المكان بل يزيدهم مع فضلاً إلى فضعه ونبلاً إلى نبله لأنهم ما في رسعه فحين إذن لما حكم الله سنة وتعالى لأن الغنم تبقى لصاحبها والأرض تبقى لصاحبها أبقى اليد كما هي وهذا الذي نهيب إبقاء الأصل على من هو علي فأنت إذا نظرك نسألة الغصوبات الأصل أن هذه العين المصوبة تبقى ملخا لصاحبها ولا يحكم بانتقالها إلى الغاصب إلا, إلا بذيب وحين إذا نقول هل سماء سنرد الزيت أو رد الحجوم أو رد الثمار التي اختلطت في غيرها أو قلقت في غيرها مع أنه أجوز أو أرجع فإننا نقول بالرد ونجد على من فعل ذلك ضمان النقص الموجد وننزله بالتفع لمن تنع في الأجوز والأحسن لأنه هو الذي فرق وهو الذي ضيه هذا إذا كان الخلق للمقصوب من جنسه وهو الذي يمكن ان تخرج منه قدر المقصوب من فمن غصب صاعا وخلطه بصاعي من الضر ممكن أن تخرج من اثنين صاعا واحدا ولكن الإشكال إذا حصل الخلط لطعام لا يمكن الحصف فيه فمن أخذ السم استهلكه في الطعام أو أخذ الدهل ومتهه في السويق أو نحن ذلك لا يمكن أن ترد السم إلى حاله ولا يمكن أن ترد السويق إلى حاله فحينئذ يشكن لأنه يلزمه ضمانه مثل العين التي أثلتها هذا حاصل ما يقال في مسائل الخوف والقلاطة أنه إما أن يخلط على وجه يمكن التمييز والحكم حينئذ يطالب الراسل بالتمييز وعليه مؤمنة التمييز إن كان في ذلك كلفة ومشق الحالة الثانية أن يخلطه بشيء لا يمكن تمييزه فإما أن يخلطه بشيء من كزيت بزيت وضر لضر وتمر بتمر فنقول له حينئذ إن كان أجودا أو كان نخليا لزمك أن تدفع نهله ثم يكون النقص على الغاطب لأنه باعتدى بغصده ولا حق له في ذاله وأما إذا خلطه في الأرض ربة العين أو قدرها إلى صاحبها ولزمه رمام النقص وأما إذا خلطه بغير جنسه فاستهلكه حتى خرج عن مادته الأصلية فإنه حينئذ يحكم بضمان مثل العين التي أخذها ان تجد هذه الأحوال لو رضي الطاحب العين وقال رضي أن أطيع شريكا له فأكون معه في النام وتراضي على شيء فحينئذ تنتقل المسألة صرحا ولا إشكال في ذلك لأننا بينا أن كلام العلماء في حال الحصومة والمراض به بيان حقي كلا الطرفي دون نظر إلى تراضيهما وهو الذي يحكم به ذو سواء رضي خصمان أو من الماضي نعم وإن بما لا يتميد خزيت أو خنطة بمثنهما وإن بما لا يتميد خزيت وخنطة بمثنهما فأن يأخذ لترا من الزيت فنزده بلتر آخر من زي. زيت كزيت الزيتون أو زيت البركة حدث البركة أو زيت السلسل أو نحنها من الزيوب ويخلط هذا النفلي فهذا مثل هذا الحرمان أو الحنطة فإن خلط هذا الأجوب أو النفلي فلا أشكال والغرم على الغاطب وهو متحمل للمسؤولية المقصد داخل على ماله وإن خلط هذا الأبنى فهي يجب أن ينزمه ضمان المقصد أو صبغ الثوبة أو صبغ هنا الحقيقة نفعل صبغ الثوب تعتبر من إدخال العين التي لا يمكن فصلها غالبا إلا مع الحرج أو مع الإضاعة للنقصود في القديم كانوا يعني كان الناس كانت الأحوام للناس ضيقة ولم يكن القماش للسهول التي تتيطر للناس الآن فإذا أخذ ثوبا ربما يلدس الثوب هذا أربع سنوات ويبقى منها. ففي السنة الأولى يربشها أبيض مثل. في السنة الثانية يسلقها أزرق وفي السنة الثانية يسلقها سكو فوهذا لا يضره هذا يدب على البركة التي كانت في أمامنا كان الشيء يدبع، هذا دليل على كثرة البركة في الأشياء ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تنزع البركة وأنه إذا نزل إيسى عليه السنة في آخر الزمان أنه توضع البركة في الأرزاق والأقواب حتى إن الشاغة الواحدة يطعمها الأربعون رجلاً على الشاغة الواحدة وهذا من البركة كانوا في القديم يصدقون السلام وصدر الشوق لحاجة لأنه لا يستطيع أن يبقليه على لون واحد فيصدقه لحاجة فإذا صدر السوق فمادت الصبغ فتدخل داخل السوق ولا يمكن فصل مادت الصبغ على السوق إلا إذا كان رجل السوق إلى حالته النوع الذي كان اريد في الحكم هذا شيء اخر فلا يمكن يعني فسخ السوق الا بعد بعض الحوان بمسقه و وفيه تلف على الباقي فمن اهل العند من قام الى غصب الثوبه وصدقه يلزمه الناصب بقلعه الثوب يذم هذا ومن من قال لا يذم بذلك وياخذ الغاص الثوبه فاذا اخذ الثوبه مشروبا إلا أن تنقذ قيمته بسبب الصدر وإلا أن تزيد قيمته بسبب الصدر وإلا أن يبقى على قيمته التي كان عليها إذا نقصت القيمة نقول للغاصب فمثل لو كان مباع بخمسين ريال بدون صدر ومعه بذل الصدر بعد 25 نقصت النفس فيذب بضمان نفس قيمته وإذا كان الصدر يزيده القيمة أصل حدثنته مئة أو أكثر فإنه ينبكه الغاصف ولا شيء ينبكه المنصوب منه ولا شيء الغاصف وأما إذا ساوت فلا إشكال إذا بقي على قنتي فلا إشكال ماذا؟ أو لك تتويقاً بدهن أو ياخدهن أو لك تتويقاً بدهن غصبه أو غصب التويقا ولكه بدهن من نفسه فيحضن هنا لكما إما أن يزيدها أو يساويها مان. وَلَمْ تَنْقُطُوا الْقِيمَةُ وَلَمْ تَذِبْ فَهُمَا سَرِكَانِ لِقَدْرِ مَا لَنْهِمْ هِذَا فِيهِ بقض قيمة المالين على محساب المصنف رحمه الله يدخلان شريكان في المالين بقديره فصاحب الصبر إذا كان صبره يعادل سبع قيمة الثوب فله السبر وإن كان الصبر يعني ذات قرابة الثلث فله الثلث و العسل أيضا إذا كان بصاحبي أتوبهم مقصودين بحقا يكون استخداثه بالقدر يفصل في النساء وإن نقصت القيمة وضمينها. وإن نقصت القيمة ضمنها لأن القيمة نقص القيم نقص القيم إذا كان بسبب الأسل يعني نقص القيمة تارى يكون بسبب السوق وهذا لا نتكلم لا فيه لأننا نبيننا أن غلاء سعر المرسوط أو نقص سعر المرسوط هذا ليس من دخل الغاصب ولا يتحمل الغاصب المسؤولية لأن هذا من قدر الله عز والله سبحانه وتعالى بحكمته يتأذن برفع الأسعار وغلائها ويتأذن برقصها أنا ما يشاء سبحانه وتعالى ليس للناس في هذا الدخل ولا يلا من الناس في هذا الغاصب إذا زادت القيمة ليس بالمناف وإذا نقصت القيمة فليس بالمناف لأن هذا ليس من لديه وليس من صنعه وليس له فيه تأثير ودخل يعني. وقد بينا أن هذه المثلة إجماعية وأن الذي خالف فيها مام أبو ثور إبراهيم خالف بن يديد الكلب رحمه الله وكان يقول يذبه ضمام النقص الحاصل بالأشواق وبينا أن هذا القول ضعيف ولا يستهيه ولا, ولا عمل عليه وإذا لستيمة رحبهما بني طاشبه فإذا دخل خيروكي في, في الثور او في السويق وغلت القيمة لأحدهن فأصدح مثلا الصبر الذي يصدق به السوب غالما مستفعت قيمته فإنه يكون الغلاء من حظ الغاطر ويدخل الغاطر في الشراكة بحسب القيمة التي جادت لصدقه وكذلك ايضا لو لست السويق الدهم السويق فلو غلت على الدهم كان للغاصب ولو غلاء كعر الصوير كان الغلاء الصاحب العين المصروضة يفصل فيه على حسد لأن فقه المسألاتها ذكرنا أن الغاصب له حق والمصروض منه له حق فإن كان الغلاء للعين المصروضة فهو حق لصاحب العين المصروضة ويحسد من قيمة العين وإن كان الغلاء للشيء الذي أدخله الغاصب فهذا حقه ويضمن له حقه فترد المرصوب من حقه لتقدير قيمة العين المرصوبة وترد للغاية الحقه لتقدير قيمة الشيء الذي ادخله وخلطه مع المرصوب حتى ولو كانت القيمة غالية يفتحق قدر منه إذا كان شريكي وحكم للشراف على ما اختار المصنف رحمه الله ولا يجبر من أبا قائع الصدر ولا يجبر من أبا قلع الصدر هذه مسألة خلافية لأبا ابن الله يجبره ويقول إذا تمثنا شخص له ثوب فأخذه غاصب وصبغه بلونه بعدم هنا ما نقول لما جئنا للغاصب للمعصوب لما قلنا له هذا ثوب قال ثوبي أبيض قلنا الغاصب تصر فيه وصبغه قال لا أخبر لابد أن ثوبي كما كان في هذه الحالة صاحب الحق يطالب بالوجوح جن كما كان وبطبيعة الحال يكون من الصعوبة بعض الغناء قل يتعذر من هذا وقد يكون في إثلاف الزوق فلا يطع ولا يجبر الرافط على قلب الصبر واختلفوا في التعليم منهم من يقول لأننا إذا أجبرنا أتلحنا الصبر وإثلاف المال منهينا المشران وإستاذ لأنه إستاذ فمدع أن الثوب اختفق وصل حال الثوب اصدار إلى تمامه وأفضل فحينئذن نقول له اخذ الثوب وإن كانت الثب أثر في الثوب وعنطب قيمته قلنا له أفضل له حقا أما أن يطالب بقلعق الثب ويصفح الآن أشته بالإضرار ويقول لابد أن يقلع الصبر عن الثوب لأنه إذا قلعت الصبع عن الثوب ربما أضرب الثوب فتصفح عليه كلفة القلب وكلفة النقص الذي يحدث في الثور بعد القلب وحين يكون الضرر أكثر مع إثلاف الصدر فهناك أكثر من مثل فقالوا لا نأمو بهذا ولهذه مثلنا نضاعف منها لو أن رجل عنده أرض زراعية اغتصدها شخص ثم في فيها بئس من مطلحة النظر عوجود البيئس فلو أن هذا البيئر الذي يحدث قال الصحيح بالأرض ما أريده ظاهر الحال يدل على أن مسلوحة المزرعة البيئة فأصفحة المسألة مسألة إضرار بالغاصر وأصفح شيء من تعنف شيء من الأذية في بعض غلنا يقول لا يطال لا يلزم الغاص بردمه إن كان ربنا يقول يلزم بردمه لكن كيف المسألتين وإن كان مسألة الصدق أقوى من مسألة البيئة لأن مسألة الصدق فيها إثلاف للسوق وضرع للسوق وإكلاف للصبر لي.. نفسه فأصلح إكلاف من العين وإكلاف أيضا بالنمحة عن موجوده في العين دون وجوده مصلحة فعلى هذا قاله ما أجبر. لا يجبر عن قلع الصبر نفسه ولو قلع غرف المشتري او بلاؤه للإشباط القرض رجع على ذائعها في غرامة هذه المثالة فعندها الجدوان وهي أن يشتري شخص من آخر نزرع أرض الزراعية وتبقى هذه الأرض مدة من الزمان ويتبين أن الأرض ليست ملكا للبائد وأنها ملك لشخص آخر فالأرض أخذها ميتة فأصطحت حيا للزر أخذها بواب فبنى فيها واستحدث فيها فحينئذ الأرض ليست ملكا للبائد وإذا لم يثفت يد الباعث فمعناه أن المشتري لا تثفت فتنتقل الأرض للمالك الحقيقي فقال المالك الحقيقي أريد أرضي فسنقل على الغرف المشتري وسنأتي أبنيتها التي بناها فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر المترطب على هذا الخطأ طبعاً المسألة لها صورة شار يكون الباعع الأول غاصداً للأرض ويديعها لشخص إنه يتبين أنه غاصب فيطالس راحا للحق ويثبت له القضاء فلا اشهد وقد تقدمت مسألة بناء غاصب خاصة أنه اشترى منه الشخص وهو يعلم أنه غاصب لكن إذا كان الشخص لا يعلم وجاء إلى أرض أحياها وبعد ما أحياها وزرعها باعها على شخص استخرج لها فرقة وباعها على شخص مثلا بمئة ألف أخذها الشخص الثاني فأحدث فيها جنان وأحدث فيها ضرصا جديدا حتى أصل حسنة بخمسائة ألف ثم تبين أن من الأرض الزكة أقبل من هذا الزك الذي جاءت الأرض به فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر الذي سيقع على هذا الانتشفار الجواب يطال المشتري يطال على ويطالب بهدل بنيانك وإعادة الأرض كما كانت ثم نقول له تأخذ قيمة ما دفعك الذي هو قيمة الأرض وتطالب الذي داعك بدفع قيمة الكلفة التي تحملتها في نقل الأرض وكذلك هدل بنا فيكون المتحمل للنسولية البائع الأول لأن البائع الأول كما أنه ربح الأرض كذلك عليه غرمها وخسارتها والمشتري اشترى على, على أن يده يد مالكة وإذا تبين أن يده يست بيد مالكة لذلك يضمن هذا التفريد في معرفة حقوق الناس ويضمن هذا التفريد في الإداءة لأمانه إن كان مقدريا هذا بالمشدى إلى ثام البائع المشتري واحد لكن لو فرض أن خمسة أشخاص تناقلوا هذه الأرض فالأول بعد 100 ألف ونشترى الخطف الثاني بعده إما ثالث إما رابع فالخامس إذا قولت بهجم بناء وقلع غرفته ننظر في الضرر الذي يترضى على هذا الهجم وعلى هذا القلع لو كان يترضى 200 ألف نقول له تردع فيها على من بعد له البائع الرابع ثم البائع الرابع يردع 200 للمشتري من ويردع إلى البائع الثالث ويقول الله تدفع لي المضلغ الذي نفاته لفنانه ثم يقيم الثاني الدعوة على الثاني والثاني يمكن الدعوة حتى تصل للأساس أن ليغرر رضي جديد كل منهم مطالب من غرر ما ينفق المشكل الأخير إلى البائع أول مباشرة لا لأنه ليس بينه وبين البائع أول أي استخطاط إنما استخطاط الذي رأى الاستخطاط الذي وقف بين بيع المشؤولية يتركب على البائع الذي ابتاع منه اشترى منه وحين عين يقول ابن بحقي في ثلث هذه الأعيام التي تلفت في الهجم أو النقص الذي حصل بنقل الغرس فلو أنه نقل الغرض وما أن الغرس إذا نقل شيء منه يموت وشيء منه يحن فيكون الضمان على الصورة التالية أولا يتحمل مسؤولية القلب للغرس فلو كلفه القلب عشرة ألاف ريال يزمه جفة وتفسد ثم عشر الألاف لو فرضنا ان في هي اعيان مروضه مثلا بعضها نار بسبب النقل وبعضها ثنيه وبعضها قد ضعفه حال تردى نشاطه كل هذه الاضرار يتحملها البائع الاخير على المشترين الاخيرين المشتر الاخير ثم يطالب البائع الاخير من ذاك ضمان هذه الحقوق حتى يتوصل الى ضمان انا ومن وان اعطاه له اني من وإن اطعم من مغصوب لهال من بغصبه شخص ينتصب طعام من شخص ثم أخذ هذا الطعام المنصوب واطعمه لشخص اخر تصدق به لو انه تصدق به فالشخص جاء المسكين واكل هذا الطعام قال له هذه صدقه مننا فاطعمه لمسكين لا يعلم أنه اغتصبه لا يعلم فلو علم المسكين أنه اقتصد وأكله نزم الضمال للآكل ثم الغاصب لا ضمن آكل يعني الآكل والمسكين أكل مالاً علم أنه ليس للغاصب عليها فمعنى ذلك أنه متعند أن يأكل مال الأول والغاصب ما أكل لكن يضمن المسكين للغاصب والغاصب يضمن لصاحب الصاحب أما إذا كان لا يأمن فلا شيء إنما يضمن الله أفضل وعلى هذا تأخذ هذه المسألة مثالة الأضعنة ومسألة استهلاف كلها مرتبة على هذا إذا كان النهاية نفس الشيء يضمن له يكون الضمان على العالم إلا العالم وهذا لو أن شخصا جاء واغتفى بعمارة ثم قال لشخص تسكن في هذه العمارة سنة فجاء وستكنها سنة أقل بعشرة ألاف فستأجرها بعشرة ألاف وهو لا يعلم أنها مخصوص. فلا يضمن المستأجر لا يضمن المستأجر فلو تبين أنها مخصوبة أثناء مدة الإجارة انفسخت الإجارة فصحت فينا مضى وبطلت فيما بقي إلا إلى شاء رفض العمارة وصفح بالعمارة أن يستمر المستأجر خلا إشكال وهكذا بالنسبة للمركوبات ونحيها يكون الضمان على المستأجر لكن لو ألم أن العمارة مخصوبة وأن السيارة مخصوبة وركبها وانتخع بها نظيمه دفع الأجرة ويكون الضمان على العالم كما يكون في الأعيام يكون أيضا في المناس وعكسه بعكسه وعكسه بعكسه يعني إذا أكب الطعام من لا يعلم أنه مغصوب لا يضمان وإذا أكب الطعام يعلم أنه مغصوب رمي أصلح فالنسألة في, في حال العلم وعدمها وعدمه يختلف شب إن كان الآكل يعلم أنه مغصوب رمي وعكسه بعكسه إن كان لا يعلم فإن الذي يضمنه هو الذي قطعا وأعطى غير ذلك الطعام قال رحمه الله وإن أطعمه من أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يدرأ إلا أن يعلم ويدرأ بإيارته قال رحمه الله وإن أطعمه لمالكه إذا اقتصد شخص من آخر من الحقوق عينا من العيان تبقى ذنبته مشغولة بهذا الحق وتفقط تبرع الذنة بأحد أمرين من ظلم أخاه المشغول فاعتدى على مانه وتقصده لا يبرع إلا بأحد أمرين الأمر الأول أن يبدعين الشيء الذي أخذه إلى الصحي جاء وقال هذه الماركة هذه سيارتك التي أخذتها أخذها وضمن له نفسك حين عيدا لا إشعال على قصير اللذي كبير الحالة الثانية أن يسامحه صاحب الحق يعني صاحب العنارة صاحب الأرض صاحب الطعام قال قد أبردك وقد عثوث عنه فحين عيدا يبرد لكن هنا مسألة إذا كان صاحب الحق اسكسنحه الغاطب فسامحه قل ما يسقط الحق لو انه مات صاحب الحق مات وجاء لورثته فسأل الورثة المسانشون كرجل اغتصب ارضا من جاره ثم توفي الجار قبل ان يسانش فجاء لنا ورثته ورد له من الارض التي اغتصبها او قدر الذي اغتصبه وسألهم ان يسانشون فسامحوا او قالوا له قد عطونا عن المال الذي أخذتهم من أبينا والقدر الذي أخذتهم من أبينا وشانكم فهل يبقى حق الميت الجواب اختار طائفة من العلماء أن الميت يكون خصما لهذا الغافض في المدة التي اختبث فيها حقه عنه إلى أن توفىه الله فإنه ضرمه هذه الأرض عشر سنوات فإنه يكون غافدا عشر سنوات وينق الله هذه مظلمه اخي ولنسامح الورثه كانهم سامحوا بحقه وليس لهم حق ان يسامحوا في كل نفس لها حقها ان وصلنا طن كانت له عند اخيه مظلمه فل يتحملها فتعال التحمل الرابع ان صاحب الحق الاصلي لكن بالنسبه للهاضم لا عندما سنسمح الورثه وسال الورثه ان سامحوا في الامر أفضل وأحسن من كون يتنادد الغبط لكن لا يفقف الاستحقاق الأصلي لأن المورّث وهو الوالد أو الميت لم يبقى بمظلمته حتى يبقى الله عز وجد بتلك المظلمة ولذلك يتشفى على العلماء أن يتصدق عن هذا الميت بعض لحقه أن يتصدق وينيها صدقة عن هذا الميت بعض لحقه فإذا فعل ذلك فإنه يجرى الخير وإن كانت سيبقى الله عز وجل بمظلمة أخي وإن طعنه لمالكه أو رهاده يبقى السؤال لو أن هذه العين المرصوبة أطعنها لمالكها الذي أكر الطعام هو الشخص الذي ينفق الطعام المرصوب منه. شخص ارتصد أرغم صار من الأرغم ثم دعا صاحب الصار عنده إلى وليله وأطعمه إياه مرة ثانية مرة ثانية أو ثلاثة ثم قال له يا أخي قضى من سنة مثلا فيه فيه الأرض قال من أرز أكلته الأرض أخذته وأكلته فمن حكم أنجواب أنه إذا كان لا يعلم لا يزال الصاح في ضمانه ولو أكله المعصول لا يزال في ضمانه غاصل في هذا أن يد الغاصل يد الضمان لم تنتقل لن تسكت لأنه من يعلم الغاصب المقصوب منه إن هذا الذي يطعمه مالك إنما دخل في ضياره ويظن أن هذا الاحتحقاق فهو يأكل بحق منفصل الحقه الذي هو واجب عن الغاصب ولذلك كله أكل لا يؤثر ويبقى استحقاقه للعلم المقصوبة ويجب عن الغاصب يضمن له النساء إذا أقامه للمقصوب نعم لمالكه او رهنه أو رهنه إذا رهنه لمالكه ولم يعلم المالك أن هذا المال الذي رهنه هو نفسه مالك لا يدرع وإن الراهن طبعا ينتصل عند المرتهد وبينا في أخكام الراهن أنه يكون الانتقال بالقرض ويسح الله لا دين بالقرض وفصلنا في هذه الأسئلة وبناها عدلك إذا أقضى المالك رهنه مثلا بو شخص اغتصل من شخص سيارة ثم اكتدام منه عشرة أغرق ريال ويجعل السيارة عنده رهن فإن هذا لا يوجد أن, أن تزود يد الغطر وتبقى السيارة مضمونة عندك وغاقب إذا لم يعلم المقصود منه أما إذا حليف هذا شيء آخر لا. أو أودعه أو أودعه يعني أنه يجعله للأمر أو آجره, أو آجره إياه أخذ منه السيارة وستأجرها لقكوب ركبها وستافر بها نادي. لم يبرأ إلا أن يعلم لم يبرأ الغاطر إلا أن يعلم المالح أن هذه السيارة هي سيارته ويعلم المالح ان هذا الطعام هو طعامه فإذا علم المالح ان هذا الطعام الذي يأكله هو طعامه فحينئذ يكون قد أخذ حقه وإذا علمت أن هذه السيارة هي سيارته فحين إذن تبرأ ذنة غاصب في ضمان تجارتها المدة التي كانت من ذنالك ويقوخة يده حين على العين المعصوبة فإذا رد هذا الغاصب يكون هو المفرد وعلى هذا تبقى يد الغاصب على العين المعصوبة نالك ويبرأ بإعارته ويبرأ بإعارته لأن الإعارة تتذب الضمان وتنتقل يد يغاصب تصبح العين المعارب كما تقدم معناه العالية من ضمان أن يغاصب إلى ضمان المرصوبين وإذا انتخذت العين المرصوبة إلى ضمان المالك حينئذ خاتف يد الغاصب وأصبح شملكي صاحبها ولا يظنى مرصوب في هذه الحال لأنه لا يمكن أن نجمع بين يدي لمتبادتين في الغاصب فنقول تكون العين مرصوباً معارب في ضمان الغاصب وفي ضمان المالك لا يمكن هذا تكون في ضمان من السعيد فالغاظ المقصود منه هو ملكه الى راحنا ناخذها عاريه سواء ادنى او لم نعرف انه يكون ذلك موجب لانتقال الضمان اليه نقص هذا القدر وان شاء الله الذين اذا ما تعلمناه اننا خارج الوجع الجديد يوجد المقام العظيم بالنسبه لي هذا الدرس يعني سيكون ان شاء الله هو اخر دروس قبل الختام وإن كان ذلك الإخوان يرغب أن يكون نسبة ألقابه كان الدرس الأمر إليكم النسبة لي ليتم عندي أي حرف سواء يوجد الدرس أو لا يوجد فإذا كان هناك يعني أكثرون يرغبون في بقاء الدرس فسيستمر الدرس وإن كان في مشقة ورأيتم أن يؤخر الدرس إلى نبات الاختلاف فالأمر الواقع فمنحق لكم أنت. الذين يضربون في إيقاف الدرس السبوع الطابق ويرونهم في من أجل اختبارات ومعجل إخوانهم لو يفعلوا عيدهم حتى أنا أعرف أنهم الأكثرية يضربون في بقاء الدرس أو عجل بقاء فالذين يضربون يفعلوا عيدهم ما في شيء إخوان هذا أنكم مشوراً لا تشاوراً حتى لو يصرف عيدك وأن تعلم أن اختفت في المسلم وتخصص خيراً فأنت ما أدور الإنسان إذا بقي فالأمر إليكم بسم الله الذين الغضون فيه قاسعة في لأيكم ما شاء الله كبير جسم عموم على هذا أنا أعذر في الله دور من بقاء أعذر في عنامه الأصل بقاء مكان عنامه ويختصدن بإخواني آي الله من يدعى الذين يكون عندهم اختبارات معين أنه مضغير ما شاء الله عز وجل بهذا الإنسان لا يمكن أن يبارح لطالب العلم سعينه إلا إذا وإذا ضحيت لحرائجك وضحيت لمصالحك وضحيت لأشياء التي تستهيلها من هذه الدنيا كلها من أجل هذا العلم ذكر الله عندك ودارك فيه وكان الدلماء رحمه الله يقولون مقلع أن يبقى لإنسان في هذا العلم أي إن كان هذا التالي فقد يوافق الدرس مصلحا من المصالحك تستطيع أن تؤذينها لكن فترى أن ان حفظ فترى أن العلم أولى وتقبل على الحلقة العلم عن تشتري يا رحمة الله عز وجل وما يجريك من فوقنا نجيس واحد ينسلك الله من ما يعلم الإسان العدد قد الله عز وجل عدد فتقلب في جنة في غطن شوف ذي اخدحاه طريق المسيح رآه رسول الله عز وجلنا يقتل في جنة بهذا الغصف فكاذ بنا يحفظ العلم من أجل أن يصد فوق وليس هناك أعظم أجر في المطارح في المطارح العالمية والجلة يكون نفرها متعدا إلى الغير لأن الذي ذهلح رسل الشوف أن الطريق قصد مصرحة من شيئين عاما فجعل الله أدره أعظم وثوابه أجل فكيف من إذا كانت المصرحة الآمة في العلم والدين الذي هو أعظم ونكون أعظم ما يكون فأشى الله الأذن لأبناء لنا من أجل يجمل أن أبناءه وأننا خارطا لأجل ثانيا يحب أن ننبه على في الحقيقة هو لقاء الضروش كثير من الأخوان يعني حصل عندهم نفس حتى أن البعض يخطئ في بعض طلاب الإنس والحقيقة ليس هناك مكان للتخطئ في البعض يلاحظ أن البعض طلاب الإنس أنهم أقلوا الصراع وأقلوا التسليم منهم مباشرة من حين قلبي وهذا في الحقيقة ما في أي عذر ولا في أي غرابة فالهذا يزدك طالب العين ويرسع قدرا ويرسع قدرا ويرسعها ويعلم بالله عز وجل فيها أدرا لأن مسألة الخرص على القرب ومن أجل أن يفهم أكثر ويعين أكثر يتمتهم من السؤال إلى أسخل عليه الأمر من السؤال بعد الصلاة هذه كلها لا يقصد بها العين أنه يتقدم لأجل يوصل حجم يومينها شيء إنما يتقدم من أجل قال الله قال رسول العينيس والسلام ولكن رمينام الشاطئ برحمه الله ان الصحابه رضوان الله عليهم كان اظلمهم خيرا ودركه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم اما نقل اختلافهم في الصحابه النص في هذا واضح اولا قيام بعد الصلاه مباشره ثبت في صحيح النبوي ان أنه من جاد من صلى الفجر قام فجئا إلى بيتي لما قام اكثر الصلاه مباشره لم يقل اذكار الصلاه ولم يقل الله من اجل مصلحة معينة موجودة في بيته دمانية كان موجودة والحديث في الصحيح قالوا يعني كل علماء من هذا ترك فيه صلى الله عليه وسلم الذكر المهتاق ليسود البذر صنظر رحيمك الله قال أن يقوم من مقامه مباشر من أجل العلم لمصلحاً لا يتكرر منه ذلك لم يفعج من البذر وهو العلم الصحابة ربما الله بليه ثابت في الكبير الصحيح أن المريض صلى الله عليه وسلم لما حلق الحلاق في الصحة الفديدة كادوا يقتفلون عن حلاقه صحابة يقتفلون كادوا يقتفلون وهم يحلقوا رؤوسا فكيد للزحن قمنا بالعلم من أجل أن يسمع قال الله قاما رسولا تجعل من خطر وتجعل الخطأ وتجعل عمر ما, ما هذا أمر آن. من دعاء من قال هذا من استطيع أن نجعل إنسان يشتري أحمد الله ويتخضر أحمد الله وجل لكن يلي شيء إذا غيره لا نقول أنهم يزفهمون ويزفجنون لأ نقول إن الذحام من قبل الأمن ومن قبل أن يعني بإذنه في بعض الأحيان كنا لا نشاء إسمه رحمة الله عليه ربما يسبقنا الشخص والشفين ما نسمع فتور وما نسمع الشعال وما نسمع جوان لو تأخرنا دع الله حيان ثمانا يسبقنا عواما وأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يشب أن يليه وكان يشب أن يليه من عليه الصلاة والسلام لا نتجد أشياء مخصوصة كمثلث الازدحان ومثلث التقدم حتى في صفور الصلاة يعني حينما يجد صفة الأول نعروف مكان نعروف من الذي فيه إذا تقدم الشخص الشخصين بضرورة الازدحان هذا لا يتجد لما يأتي يتقدم الشخص الشخصين حينما نصفه الأول أسادكم بالله حينما يتقدمون يتقدمون من أجل العلم العبادة عن الأجل العلم إيش نفسه لأن ذاهب الصناع يريد أن يسمع حتوى لأنه مسؤول أمام الله يقول عن هذا الإلم أن أقلاب الإلم الذين تفرؤوا للإلم فرضاً عليهم أن يتعلموا وفرض عليهم أن يضلقوه وفرضاً عليهم أن يكونوا على إلمان تام به وقد تفوت المسألة الواحدة بسبب تأخره وما يزال وجه يتأخر حتى يؤخر الله حتى كان بعض الشائصنا رحمة الله عليه يسرى بالشخص أن يجب يسخيطرها النفسي يعني مثلاً حلقة موجودة هنا ويستمز إلى الزبار إلا كان عنده العذور البعض يقول ما أحذر يكون أحذر جنبي يشيش عليه ويقصد الخير لكن الأفضل والأكمل أن تتخوض رحمة الله وإذا لك تجب طالب العلم اليوم الأول في الصفة الثالث اليوم الثاني في الصفة الرابعة الخامس أمرأة الثالث الثاني حتى يصل إلى أقرب النوم يقول أنس رضي الله عنه وهو يحتفظ هذه المنزلة لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يمسني ذعابها أسمعه يقول لبديك حكة مع الله أنا الذي يشكل عندي كيف نجعل المعروف المكرم لماذا نجعل شخص الله الحمد لله الذي ما أماتنا حتى رأينا بأمنا من يحرق أمنا والله نعمل وفقط الإنان مالك رحمة الله عليه سقطت حمالته أكثر من ثلاث مرات وهو لا شاعر يا رحمة الله عزيز من أجل رواية حديثة من السفيد ما أحد يلوم وين من الإنسان الذي جعل أوراق طلبه أنك أمانه يتبع أوراق طلبه أنه يأذنهم يأتي عاماً من كالسجاف ما يعرف من شيء يدخل يقول إيش هذين العجل لأنه ما يعرف ما ينام لأنه ما يعرف من الذي فخار من أجله يأخذ العزل من أجلك يا الله عز وجل لأنه في زمان أصبح المعروف يمنكر ومن ينكر معروفهم هذين لا ولن كانوا من هذا ما هم بضع لأن هذه النفاء الخاصة في الصحيح من الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إلا توضع يقتتل الصحابة على وضوعه ماذا معنى يقتتل؟ يقتتلون على وضوعه وهم يريدون فضرة وضوعه لأن هذا خاص من الله صلى الله عليه من وكانه المعجدة ولن يشاركه أحد لكن نحن نقول إذا كان الصحابة يبحثين عن قطرات لا من عليه الصلاة والسلام فكيف أن عن قطرات الذن التي يحيى بها ويشهدها الإن كده من يتخلط الحمد جد عن دي وهو يبحث عن هذا الاند وليد أن يسمع كلمة تطربوا لله سبحانه وتعالى ومسألة الاتحان من أبل السماء ومن أبل هذا مجال في شائحنا والله لقد كنا الله يزعل افتخاراً أو سياعاً أو سمعاً والله لقد كنا نجي في المسلم والمسلم في شيء تتحق وكان يوافق رمضان وكان يقول برحمة الله عليهم أربع جلوس متوافق بأخراط الأطف كان طبعاً هذه الهدي وأعقل الظهر وعقل العظم لكن أشب هذا الدعس الذي قاعد قاعد النهار في شجة الصيف وتجد درس, درس أخي خمسين ما يعقبه درس العب الطريق ما درس السيرة وكل درس من هذه الدروس أنت يعني كنت من المغرب والإشار الصيف طويل طب يسأل إلى أكثر من ساعتين ستجد والله يكون نعود بحيان الشخص يعني يكاب من الأرحيان ويضع الإنسان رائحة المثل مع الحر والصيف والسنام تجي الإنسان يكد... يتذمر ومع شيء تشفصه حتى إن الإنسان أحيانا مثلاً يبغل على فينا إنه مشكل ما نمتش طالبه تماماً كنا نزدح من أشياء على بعض وأكسم بالله إن كان الرجل يضع على ذيكي حتى في بعض الأحيان فنفت ركرتي ما أصبح حال أخر ما نمتش طالبه تمشي أبداً ولا حد من الأحد لنظل بالعلم بينهم من المحدة والمودة ما نسان فيه نخ أخا ويتجاول بأمه ويشك أنه إذا نازل يناس في جنة عرضها كأرض السماء والأرض يناسه برحمة الله عز وجل يتمنى الخير لأخي فالذي يهمني ألا نتعلم عرض منكرا ومسألة السنة الرافدة لأسراط المغرب طالب الناس ملغ لنا طالب الناس ملغ لنا لا بأس تأخير سنة المغرب لا بعد العشاء خاصة أن المغرب تجاه كالسنة الراف و أرى أنها سنة بعدية و هو وقعت هذا مدهب بعض الظلمات أنا لا أفتي بهذا و أرى السنة هي الأفضل لكن أن الأن طالباً عنها فأول القرب للأين فهذا الأفضل سنة ليست مواجدة أم أي من فرق أهد؟ أي من الأولى أن ليس فالطبيعة وجود السنعات و وجود الميكروفونات وجود السنعات و الميكروفونات لا يسوي بين الناس و إلا نفسه بخارج من بخارج المصد من بداخله والذي في داخل المسكب الأقرب أعظم أنت من الأبعاد لأن الأقرب هو الذي يبكر وفي الصحيح عليه السلام أن أعظم الناس أدرم في الجمعة من بكر إليه لأنه يبكر للعلم يناد رجل إلى فضيلة لجمعة فضيلة تلقيقة الخطوة والخطوة لا تقوم إلا عن علم عن قال الله قال رسوله فالمقصود أننا يعني ما قلنا هذا كل المرة وأجد أعظم أخواني كل ما حقا وأسكف عن هذا الأمر ولكن من تلك الانفطار في الحس الى درجه التعطال بحيث انه غير منضبط او حتى باكل الذهن دون ان هذا ليس من تقول من ذو المرتبه ما يريد يتعامل ولا شك ان من يقطع قدر حق الله ورسوله فاعلم ذلك يا مسلم واجعل موضوع النهاري لا شيء ولم يرد اخوان وان خطا في اخوانك يا اخوانك وتكتفع صدور دعونا لإخطاء دعونا فهذا اللي يقصد أن يكون هناك فهم خاضع ومشألة حرش طلاب الهن عن التذكير ومحبة من الخير نحن بالله نشكر الله نحن بالله نشكر كم ترى أعظمنا أن الناس يقتتلون وهم يشتغون الخبز ويشتغون الطعام ويقشون الساعات القدية وتجد الرجل يدخل نفسه ينتخل طلاب العلم ويقصد طلاب العلم ويقصد طلاب عينيه يمندحهم على خبز شفرة خبز ما ينتخلون ولا يدوم بل يذهب ويطف لأي ولا هذا لا يطفل بشيء لأننا في دماء أصلح غربة غربة لحق أصلحة كله غريب فأقول الله الله دائرات كلها منها ينبغي علينا أن تقلاش نفعل ومدام طالب الآن عنده تأمين وعنده حجة فإنهم لا يؤلم الله العظيم أنه بارس لنا ولكم فيما تعلمنا وعلمناهم من هنا السجدة ورشالك الله تعالى بسم الله أحسن الله الله بالشير رجل لكم المخوفة والأسف صغيرة الشيخ إذا خلط من غضويا كالفر بما هو أرداء والعكس وتصالح على الصاحب صاعي من المخلوق ثم الشكم وشام صنوبة <تصفيق> الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونه مما بعد فإذا رقعت قلش جرت عليه أحكام بيه يجب التنافل ليجب التقابل ولا يسح أن يكون أحداً أزياداً من الآخر أزياد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الصحيح من الصحيح في حديث عبادة بن سبحانه في حديث الأصناف وفي الصحيحين حديث عمر أو السعيد القدري وغيرها من الأحاديث التي دلت على وجود التنافل في المطلوبات إذا كانت هنا أصناف اللبوية ليجب التنافل ويجب التقابل والله تعالى عنه أساد الله ربما إلى الشبيع أشفل علي تضمين الغاصب إذا سرفت العين ولو بسافة السماوية وعدم تضمينه عند نص قيمة العين أسابقهم بالنسبة بالتضمين الأصل في يد الغاصب في نهاية المعتبية وحينئذ هناك فرص بين الثلاث الذي يقع عن اليد المعتبية متعلق بالعين والثلاث الذي يقع متعلقا بالأشوال فبناء الاسواق ورخصا متعلق بالاحوال العين هي العين والعين موجوده تماما وهذا رده الافق بحين الماء لكن الافق السماويه ما رد عين الماء لان الثالث وقع على العين ووقع على الدم وشرق من نقط الاحوال النقط التابع للاحوال النقط المتعله بالاعيان لانه اذا نزلت الافق السماويه على العين المقصوبه تضررت العين الاولى تضررت العين ونقصت العين فنقول إخراجك للمرصوج ليجيب ضمانه وحينئذن تبذل لطلعك بهذاب على ذلك في فرق لأن غلاء الأسعار ورصفها لأنه أحوال وبين الآفة السماوية لأنها ضرر بالذات الحقيقة لما, لما تقول الشريعة أو يتحكم الشريعة لفون يده وغافه بيد الضمان أصل شرعي وصحيح لأن النصر قال على اليد ما أخذك حتى تؤديها على اليد ما أخذت حتى تؤديها وإذا كانت الآرية التي هي أخذت من الغصب المونة فكيف بالنسان يعتدي ويبصد لكن على طالب الآن أن ينتبه أنه قد توجد دعو الأحرار الغريبة التي هي نذر أحوال لا تخرج في الأصل الآن لأنه لا تجد تلغي يد الغاصب المعتدي من أجل آخر الثموين لأنه ربما يخرجها أو يتلفها غيرها من الذي أخرجها؟ من الذي تحمل مسؤولية في الخلال؟ في يده غاطب يد معتديا وتتحمل مسؤولية النقص المتعلق بالذات كما دون نقص المتعلق بالأحوال مما هو من قبر الله لذلك الغلال ورسو الله تعالى أسردكم الله غير الشيخ شريك مباع أرضاً ضغائية دون علم شريكي وكان أخذ استفادة من محسولها قبل بيشها فماذا لشريك الثاني؟ هل نقص المبلغي مباعي فقط؟ أن له المطالقة بكواند المحاطين أسافة مهمة إذا اشترك الإثنان في عين فإنه تكون العين بينهما بقدر الشراكة فإذا كانت مناصفة فإنه يستحق ألقى نصف القيمة ويستحق أيضا نصف المحاطين التي نشأت وترتبت رجحا منتاجا للعين المشاركين فهو يستحق لا استخطر أدر حصوتي من الشركة قلت أوقات رب وأما بالنسبة إذا باعها دون إذن شريكة فهذا يختلف بعض الأحيان يكون هناك منوجب التفويض في الصحة البيعه وهناك أشوال يكون الشركة فيها في يجب أن نبغي إلى شريكي ويتأيونه في الصحة البيع في المالي ولا يطلق شريكي وبناء على ذلك يفصل في مثل الصحة البيعه الأدمي دين الشراف التي يقصد لهمنا ودين الشراف التي تقتضي التفريض من كل وجه والله تعالى أسابقه الله ضبيلة الشيخ إن رب المقصول معيدا ولا معيدا وكان أخذ الأرش فهل يلزمه رب الأرش على الواسط أسابقه الله لا لازمه لأن عبرة بحال الأداء لا بما يدرأ بعد ذلك والله تعالى أسابقه الله ضبيلة الشيخ إن نعمة النظر لنا جل الله وإن الله يفيد من غضت حينه مع المحارب لله فكيف يمكن الحوض بهذا الأجر خصوصا من ابتلي بالنظر إلى محرم الله أشاطه الضوء لا يوفق العسلام بخذ جوارح من حدود الله عز وجل إلا إذا عصمه الله بأسمه فخذره الله سبحانه وتعالى قصامه عما يغضبه جل شأنه وتقدسه أسمانه ولذلك ينظر المسلم دائماً أن يسأل الله الشفر ومن أعظم ما يكون به الشفر أن يستعيد بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطل والصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطل فأول ما ينظر الإنسان أن يسأل الله العافية في فجه وبصره ودواجه ثانياً أن ينظر إلى نعمة الله الذي نظر بصره وأصرأ بصر غيره قلوا أطبق الأقباء الدنيا أن أمريدوا هذه النعمة لمن فقدها مستطاعوا إلى ملك السبيل وإذا لتحمل الله سبحانه وتعالى الذي أمري هذه النعمة وأن يعلم أنه مضروم فيها وأن من شكر الله عز وجل أن يحفظ هذا البسط عن أوراث المسلمين وعن أعراض المسلمين فإذا وطفق الله هذا الاستشعاء وعرق قلس نعمة الله استحيئ وانكسب وهذا من صلاح الطلب فأن القلب إذا طلح أسرع على زراح ولا يصح القلب بشيء بالإمام بالله والنظر فيه عن الله عبدالعجب كذلك المنعين على ضد البصر وحظه عن شدود الله عبدالعجب الأخذ بالأسفال ومنها البعض عن الأماكن فيها فتن والأماكن التي يتعرض فيه الإنسان فيها للنظر إلى ما حظم الله يحظى بصره ويحظى نفسه ونحظورها وشهودها والنزول فيها حتى يحفظ الله عليه إينا فإنه ما من نظرة إلى حرام إلا وانهارفر في القلب كما أخبره صلى الله عليه وسلم إنه توجب أن يكفف القلب حتى يصلح القلب والعياذ بالله أسود مهداة كالكود مجخيا لا يهرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشهر المهار ولله يبطل ذات النظر إلى محارف لأنه ربما يبطل الإنسان بالعامل عن أفضلات جهما وعياذ بالله على الإنسان يحفظ كذلك من العواقب الرخيمة بالنظر بالنخارم أن الله سبحانه وتعالى عفق بصاخده نورا التي هي الفراسة يصلح العشاء عندهم مستوين والمؤمن له فراسة لا تخطئ غاددا لأنه إذا حظه جوارحه خذبه الله عز وجل وصامح وضارك له في جوارحه كذلك أيضا ينظر إلى حسن عاقبه فإنه إذا غضر ضفره عن حرمات الله عجل وجل أعظم الله له محوبك فما ترك عد لشيء لله إلا عن وضف الله, الله خيراً ومن الإيمان بالله فرق الشيء لله إذا كان فرقه يرضي الله هذا من جليل الإيمان ومن صدق الإيمان ومن يقيه الله سبحانه وتعالى هو يأجره من ترديق لكتاب الله وصلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله رسول وجل كش بطريق أنه ومن أعظم ما تكون الطاعة أعظم ما تكون الطاعة إلى كم تفتنا أجد فالنظر في الخلف والنظر في الجمال الفاتح والنظر في العورة الحافلة أبلغ وأعظم الغب عنه أعظم أعظم ثرابا وأدن خاطفا إلا كان في خالي وغير فإن الذي يخشى رضه اللغير له من ثرث من الله عجرا عليم وثراء كبير وهذه المطجرة والأجر لا أعلم قدره إلا الله وحده فلربنا أعلم الله المنبيه المؤمن الشاب الذي سيصفر له وينظر إلى شرامه وهو في صحته وعاكله أو ربنا يفتشفد منظر به كما أشغال فاتنا إليه ومع ذلك يستشفيد من الله كبير جلالك ومؤثر الله سبحانه وتعالى أنا ما سواء ومع ذلك يؤثر ما عند الله هو شسم العاكلة وشسم الثواب في بطرح لله وفلله في أول إيمان جدا وحلاوة أن يفيدها في قلبه إنه بمنه الله سبحانه نعلم النبي صلى الله عليه وسلم من طالب السبيل الصحيح كل الغيون بافية أردانها أنه قيانة إلا ثلاثة آئمة عين لكة من في الله وعين من سجرة في سبيل الله وعين من غضة حل حال الله نسأل الله العظيم أبا العصو كريم أن يعطينا العمو الزلل أن يوفقنا في الطول والعالم من حمد لله رب العالمين صلى الله وسلم